وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرٌّ وَنَقْدَ جَاءَ أُمٌّ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء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 كذبت قبلهم قوب نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر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 وحملناه على ذات ألواح ودسر أجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن فلا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من وكيف كان عذافي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا الدفع إن إذا لفوا ضلالا وصعور أبلقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون وتمر الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن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 صيحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يفسرنا القرآن للذكر فهل من متكر أذبت قوم نوط بالمسك إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بصحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرُ وَلَقَدْ رَوَدُوا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيُنَهُمْ فطمسنا نوم فذوق علابي ونذر ولقد صبحهم بكرة علاب مستقر فذوق علابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا قنّاهُم اخذا عزيز مقتدر اكم فاهركم خير من اولائكم ام لكم براءة في الرب ام يقولون نحن جميعا سيمزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر إن المجربين في ضلال وصور يوم يسحى أذونا في النار على وجوههم لقوم سقرا. إن كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا. ولقد أغلكنا أشياعكم فهل من متكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مبعد صدق عند مليك مقتدر